bok 2 70 70 ville noa 1 al raghba fi fa'l shay' al raghba fi fa'l shay' vill du röka? hal tuhibbu an tudakhkhin? هل تحب ان تدخن? Vil du danse? هل تحب ان ترقص? هل تحب ان ترقص? Vil du gå en tur? هل تحب ان تتنزه؟ هل تحب ان تتنزه؟ Jeg vil gjerne røyke. احب ان ادخن. احب أن أدخن Will du هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجاره؟ Han vill هو يريد شعلة نار. ولاعه. هو يريد شعلة نار. Jag vill gärna ha något شيئا. أحب أن أشرب شيئا يا أحب أن آكل شيئا أحب أن آكل شيئاً. يا vil أحب أن أريح نفسي قليلا أحب أن أريح نفسي قليلا يا vil gärna احب ان أسألكم شيئا احب ان اسالكم شيئا. أحب أن أطلب منكم شيئا احب ان اطلب منكم شيئا جاي فيليرنه انفيتاي لشيء Vad ماذا تريد حضراتكم؟ ماذا تريد حضراتكم؟ Vill هل تريد حضراتكم قهوه؟ هل تريد حضراتكم قهوه؟ Eller vill du تفضل حضراتكم شاي؟ Autofatdel had der at å komjej. Vi miljjener kjør i jem? Når i du enne have albet? Når rid en net ha en drosje? Helt to i dune taxi, sag Jere ta Usra. vil gjerne ringe? Joridun enjetta siro i telefon. Joridhoen enjetta silo be telefon. Ven gå en på dobelw 2D for tekster og forå lastste ned siste varjonen.